بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أنذلنا هذا القرآن على جبل الله 19. disappointment from God's heaven Kõik on Jung alam א believers 11. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وبعد كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن نبي الله يوسف وقلنا إننا سنتدرس سيرته عليه السلام في لقاعين مضى أحدهما ولا نستعين الله في اللقاء الثاني قال ربنا وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هو أنت اقرأها يعني كحدث من باب كيف أن الله جل وعلا جعل جذب الديار قدرا لأن يأتي ماذا إخوة يوسف وإلا لو لم يكن هناك جذب ديار ونقص في الميرة محتاج إخوة يوسف أن يخرجوا من أرض فلسطين إلى أرض إلى أرض مصر لكن جذب الديار عم فلما عم تسامع الناس أن هناك رجلا عادلا يعطي الناس على قدر حاجتهم ولا يبخص في كيل ولا ميزان فبعثهم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر من هذا الباب قطعا هم عشرة ويراهم يوسف يعرفهم وهم عشرة والله لو كانوا ألفا لن, لن, ماذا؟ لن لماذا لماذا لم يعرفوه حتى يمضي قدر الله لأنهم لو عرفوه لقضي الأرض لكن مع بلغوا من الفقنة لم يعرفوه حتى يمضي قدر الله قد ربنا فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون تعامل معهم بلطف أخذ يجاذبهم الحديث حين يظهر شيئا من الحزم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وحين نظهر شيئا من الليم أنا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين أخذ ملاطفهم في الحديث أخبروا أن لهم أبا شيخا كبيرا وأن أحد لنا أخ ضاع في البرية وأن لنا أخا باق عند, عند أبينا فرغب أن يأتوا بالأخ رجعوا إلى أبيهم فأعطاهم كيلا زائدا حتى يجعلهم يعودون على قول أهل علم في التفسير عادوا إلى أبيهم قال الله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير يسير معنى أن الملك يقصدون يوسف لن يضره أن يزيدنا كيلا ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لما أعطاهم يوسف لم يأخذ منهم موثق لأنهم لم يجرب عليهم بعد خيانة لكن لما غدروا بيوسف اضطر عليه السلام أن يقول هذا القول قال أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به فتركته عاطفة الأبوة إلا أن يحاط بكم فلما أتوه مؤثقهم قال الله على ما نقول وكيل وصاهم بينا هذا في اللقاء السابق أن يدخلوا من أبواب متفرقة دخلوا أخذ يوسف أخاه بن يمين إليه وأخبره بالأمر وأمره أن يكتبه ثم أعاده إليهم دون أن يشعروا ثم لما قامت العير أرادت القافلة أن تسير أمر من معه أن يضع صواع الملك في رحل أخي مضت العير قليلا إذا بالمنادي ينادي أيتها العير إنكم نشارقون بيّنوا أنهم لا يعلمون عن الأمر شيئا فأنكروا مسألة السرقة قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعنا به زعيم إذا أنت تخاطب أحد وبدأت بقسوة في الكلم ولقيت منه لينا هذا يجعلك ماذا تفعل تليد تستحي فهذا الذي كلفه يوسف نادأهم بالصراق أيتها العير إنكم نسارقون ما بدلوه بالقسوة بدلوه بماذا بالليد قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقي فتغير قبل ذلك عليهم تغيروا قال وأنا به زعيم الآن أصبعت لا أبعد عن سارق أبعد عن ماذا عن الصواح يعني من جاءني بالصواح سأتيه شيئا وأنا كفير صواح زعيم هنا بمعنى كفير علم الله يوسف أن يقول لهم ما جزاؤه لو وجدنا أحدكم سارق وجدنا أحدكم سارقة ما جزاؤه أي انسان تسأله عن معلومة يبادر لك بالمعلومة التي يعرفها شريعة يأقوب تنص على أن السارقة إذا سرق تنص على أن السارقة إذا سرق يكون عقابه أن يصبح مملوكا لمن, لمن سرق منه فبادرهم بالسؤال قالوا ما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو, فهو جزاؤه خذوا فبدأ بيوعيتهم قبل وعاعي أخي يقول هذا التفسير أنه كلما مر على متاعي أحدهم قال أستغفر الله مما رميتكم به حتى بلغ رحل متاع بن يمين ألم هذا فلا ظنه أخذ شيئا قالوا لا نقبك ما نقبت عن متاعنا لما استخرجها من وعاء أخيه قال الله كذلك كدنا ليوسف إذن يفهم أن الكيد يكون مدحا ويكون ذما بجليل أن الله نسبه لذاته العلية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم علم لا يوجد أحد يعلم كل شيء إلا من إلا الله والله يعلمك شيء ويغيب عنك أشياء يقولون إن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله هذا كان أحد الحفاظ الكبار جلس مرة محدث تعجب الناس من حفظه فقال له أحدهم ما أعظم حفظك يا قتادة قال والله ما نسيت شيئا قط وبالله يدرس فلما قام قال يا غلام أين نعلي ماذا قال له الغلام قال نعلك في رجليك نسي أنه لبسها فأراه الله ضعفه وعجزه قبل أن يقول لن ينال أحد علما وهو يظن أنه سيعلم كل شيء محالم لا يوجد أحد أنبياء الله ورسله مقام محفوظ أما غيرهم فيعلم شيئا وتغيب عنه أشياء ويفقه شيئا وتغيب عنه أشياء هذه سنة الله جل وعلا في خلقه النقص فطر بني آدم على أن يكون ناقصي مهما رأيت أحدا مهما بلغ في نظرك هو ناقص شعرت أنت أم لم؟ أم لم تشعر في العلماء وفي, وفي غيرهم وإنك تقف وحيانا على مسائل يقول بها علماء جلا تعجب كيف قالوها كما يقف الناس على بعض أقوال قالها علماء أو دعاء فيعجبون كيف قالوها لكن لا يضر هذا ولا هذا لأن النقص كتبه الله جل وعلا على عباد الإمام مالك رحمه الله يقول ومن نفر من عرفة قبل الزوالي قبل غروب الشمس من نظر من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدرفة فلا حج له متعجب رجل أثر إمام من أئمة المسلمين ألف الموطى يقول كلاما مثل هذا قال ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية قال ولا أعلم أحدا يعني من العلماء وافق أبا عبد الله في هذا لكن ليبين الله شيئا من النقص في بعضه في بعض عباده نعود قال الله فوق كل ذي علم عليم ذمه سكت فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون سعوا معه الله عبا جاء القرآن عظيم في اللغة قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية يعني أخذوا يتحاورون لوحدهم ماذا يصنعون الأب الأكبر الأخ الأكبر رد إليه شيء من رشده أبى أن يعود حياء من أبيه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون رجعوا أخبروا أباهم زاده الجرح جرحا كان يوسف أصبح بن يمين ويوسف والأكبر لكنه بقي متوكرا على ربه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ما الذي جعل يعقوب على يقين أن يوسف حي الرؤية من الذي رحمه بالرؤية الله محال أن يصبر انسان على شيء لا يعرفه قال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم حط به خبراء ماذا تفهم من هذا تفهم عبارة سيقولها يوسف في آخر الأمر وهو أنه إن ربي لطيف لما يشاء فالله قدر على يعقوب أن يفقد يوسف أين النطف نجيبه النطف الرؤية كلما تذكر الرؤيا عظم رجاؤه وأمله أن يرى, أن يرى يوسف ولهذا قال علماء السنة لا ينفك رطف الله عن عن قدره لا ينفك رطف الله عن عن قدره إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء هذه قال يوسف في, في آخر الخبر المقصود إيها المباركون ذهبوا دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا هذه قبل هذا قبل خذ هذا ما كان قالوا يا العزيز وجئنا ببضاعة مزجأة فأوفرنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الآن قالوها ويقينا يقيناً أن يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب قال لهم أعظم من ذلك يسترحمهم لكنهم لم يقبلوا وإلا لا يوجد أحد يقبل أن يلقى في غيابة الجب استعطفهم استرحمهم فلم يقبلوا وهنا دون أن يشعروا كما قال له ربه في الوحي الأول فتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا إن الله يرز المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه والكبير كبير مهما قدفته الحجارة قال إذ أنتم جاهل نبين أنهم صنعوها عن أن جهل إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا أولا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا يبقى العبد على أي حال في فقر دائم إلى رحمة الله أرسل الله ورجل جراد من ذهب رجل يعني سرب بس في الجراد يقال رجل في الطير يقال سرب فرجل جراد من ذهب على أيوب وأيوب ثمانية عشر عاما صابر بعد أن من الله عليه بالشفاء بعث إليه رجل جراد من ذهب فجعل وهو نبي الله يحث الجراد في ثوبه يجمع في ثوبه فقال له ربه وهو أعلم يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غن لي عن فضلك ولكن لا غنى لي عن فضلك فلا يستغني عن فضل الله جل وعلا أحد كائنا من كان قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالت الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قلنا العظيم عظيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم نزع القميص ما أحزن أبي في سالف الدهر قميص بقدر الله سيفرحه القميص إذن هذا القميص لا يملك ضر ولا نفع جعله الله سببا للحزن وجعله الله سببا للرحمة إذن أي سبب لا ينفع ولا يضر إلا إذا أراد من إلا إذا أراد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين مرة معنا كيف أن نريح الصباح بلغت يعقوب هذا قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لأن تفندون قالوا تالله الآن يقسمون من الذين يقسمون من كان باقيا إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قدموا على أرض مصر. أي ياقوب عليه السلام ومن معه قال الله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين قالها تبركا ورفع أبويه على العرش واختلفوا هل هو أبوه أمه أو أبوه وخالته والعلم عند الله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أي تحية تعظيما وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وكأنه شريك في المسألة وهو منها براء لكنه الأدب بحضرة من أجيب بحضرة أبيه كون الوالد يغضب على أبنائه مقبولة لكنه أدبا مع أبيه لم يرد أن يسيء إلى من إلى إخوته من بعد ان نزغ هذا من البر من بعد الشيطان بيني وبين اخوتي قال ما حررناه سلفا ان ربي لطيف لما يشاء ولطف الله هو ما خفي من قدره مما لا يظهر للعبد بادرا ولله هجن وعلا على باجه اللطاف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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما قيل معناها أختم لي بالإسلام وقيل إنه تمنى الموت وأستبعده توفني مسلما وألحقني بالصالح وانظر لم يزكي نفسه كما قال سليمان بعده وأدخني برحمتك في عبادك الصالح توفني مسلما وألحقني بالصالح وأخبر الله نبيه بعد ذلك أن هذا من أنباء الغيب التي لم يكن لك ولا لغيرك أن يصل إليها إلا بعلم من من الله صلى الله على محمد وآله, وآله ونتابع في اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لو أن